غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعاد لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم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 ورسلناك إلا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل إنما يوحى إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقرب أم بعيد ما تعدون؟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 وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله, الله